إن الله مع الذين استحوا الذين هم محقين. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.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 هذا الاثر العظيم يعلم المسلم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء والضراعه ودوام الذكر لله سبحانه وتعالى ويرشد المسلم كذلك الى ان المطالب العاليه والسلامة في الدين والدنيا تطلب من الله ولعلنا إن شاء الله عز وجل نفرض خطبة في الكلام عن معاني هذه الدعوات الطيبة لكن الآن وبناء على ما سبق في الخطبة الماضية من أن الدرس المستفاد أو من الدروس المستفادة من قصة الفتية المؤمنين في سورة الكهف أنهم لجوا إلى الله وسألوا الله تعالى وهم في محنة عظيمة وبلية كبيرة ورزيه خطيرة سألوا الله تعالى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وفي ذات القصة قارنوا أو أفادون أفادون في مسألة هي أيهما أشد عندهم ضياع دينهم أم ضياع دنياهم قالوا كما حكى ربنا عنهم قالوا عن الظالمين إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم وهذا ضياع الدنيا ضياع الحياة يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وهذا ضياع الدين لكنهم قالوا في هذه الثانية ولن تفلحوا اذا أبدا تأمل لم يعلقوا على ضياع أرواحهم وإزهاق نفوسهم بهذه الطريقة البشعة بالرجم لم يعلقوا عليها أي تعليق يرجموكم ما علقوا عليها أو يعيدوكم في ملتهم يعني تحت التعذيب وتحت النكال ترجعون كفارا هذه علقوا عليها بقولهم ولن تفلحوا إذا أبدا كأنهم يقولون لا إشكال ولا ضرر أن تضيع الأرواح في ذات الله وأن تزهق النفوس في مرضات الله لا إشكال المصاب كله الخسران كله في أن يضيع الدين وهنا في الحديث دعا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا التاجر قد يخسر احيانا ويربح مرات أخرى والصانع قد تفوته بعض المصالح لكن يعود إلى الخير بعد حين لكن المصاب العظيم والخطب الكبير أن يصاب المسلم في دينه لذلك علمنا رسول الله أن ندعو ونقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا الدين شأنه عظيم والبعد عنه هلاك مبين ونحن في زمن الفتن قلما تمر عليك ساعة اقولها صادقا الا وقتل ودماء واشلاء في انحاء الامه الاسلاميه وقلما تمر عليك ساعه ان كنت من المتابعين لشؤون الجماعات والافراد والمجموعات الدعويه الا وسمعت مقاله او سمعت اساءه او, أو نمى اليك خبر فتنه في بعض البلدان وكذلك اذا تتبعت الاخبار وسالت عن اخوانك وأصدقاء لك جاءك خبر ان فلانا تهاون في الصلاه وان فلانا عاود المعاصي التي تركها نقصان في الدين وانحلال في الاخلاق نسال الله ان يعافينا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيره الناس وفقهم الله للعلم النافع والعمل الصالح وحذيفة بن اليمان يروي كما في صحيح البخاري يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الحديث حذيفة متخصص وابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول في فوائد الحديث وفيه أن الله حبب لبعض الصحابة نوعا من العلم حذيفة قال الغالب في أصحاب النبي يسأل على الخير أما أنا فكنت اساله عن الشر لماذا يا حذيفه مخافه ان يدركني قف قف وفي قول النبي ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وهو المعصوم المؤيد بالوحي خير الخلق وسيد الرسل درس للعلماء وتنبيه للعباد وإرشاد للزهاد و... وإماء للدعاة أن هذا المقام يحتاجه كل واحد فيهم فالعباد فالعباد رسول الله إمامهم والزهاد نبي الله خيرتهم والعلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالله على الإطلاق إذن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ويومها كان النبي بين ظهراني المسلمين يعني ربما قال قائل ليه الفتن الجامشنو من النبي موجود قال لهم عند ذكر الدجال ان يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فمرء حجيج نفسه يقول في صحيح مسلم عن ابي موسى الأشعري ان النبي نظر الى السماء مره فقال النجوم امنه للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنه لامتي فإذا ذهب أصحاب اتى أمتي ما يعدون وهو صلى الله عليه وسلم وجوده واستغفاره كان أمالا لهذه الأمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون مع ذلك أسمع الصحابة ليس مرة ولا مرة بل قلما جلس مجلسا إلا قال هذا الدعاء وفيه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا إذن معرفة الفتن لنحذرها أمر مطلوب ونظم بعض أهل العلم هذا المعنى فقال عرفت الشر لا للشر ولكن لاتقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه وقال بعضهم كيف يتقي من لا يدري ما يتقي يعني انا احذر كيف اذا كنت ما عارف الامور البحذره شنو انا جاهل لا علم عندي بالفتن لا علم عندي بمصائد الشيطان كيف اتجنبها وانا جاهل بها غير متصور وغير ممكن والفتن تأتي من بابين باب الشهوات المحرمة وباب الشهوات المضلة يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اصل فساد العالم من هذين البابين الشهوات المحرمة والشبهات المضلة بابان بهما يدخل الشيطان على القلوب وهو كما قال بعض السلف يشامم القلب إذا أراد الشيطان اضلال أحد يشامم قلبه فإذا وجده ميالا للشهوات فتح عليه بابها واذا وجد فيه تمنعا وتحصنا من الشو الشهوات جاءه من باب الشبهات فاهلكه والعياذ بالله الفتن شانها عظيم وقد ذكرنا في الخطبه الماضيه قول سعد بن ابي وقاص في اعتزاله للفتنه وكيف رضي ان يكون عربيا في غنمه حفاظا على دينه وكيف رب ابنه ربى ولده لما قال له يا ابي أرضيت ان تكون راعيا في غنمك والناس يتنازعون الملك في المدينه قال يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي التقي النقي الخفي وهكذا تتابعت الوصايا فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوصي ويقول إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالأنات والتؤده ستحصل مقالات في الأمة وأفكار وافدة ماذا نفعل عليكم بالأنات والتؤده يعني ما تستعجلوا يتمهلوا فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر صبرك هذا ولو أخرك قليلا لكن ما يغز أن هذا خير وتبعت الناس فيه كونك تابع في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس ألاسا مفاتيح للخير مغالق للشر وإن من الناس أناسا مفاتيح للشر مغالق للخير فهنيئا لمن جعل مفتاح الخير على يديه وإغلاق الشر على يديه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس أنواع في ناس مفاتيح خير إذا جاء أرضا فتح على الناس أبواب الخير من العلم والعمل والتقوى والإنابة تعلم الجاهل وتاب العاصي وأناب الشارد عن الله تحجبت النساء وحفظنا القرآن بعد سنوات من العمل تتغير معالم الحياة في هذا المكان من سالم إلى موجب وبعض الناس عكس ذلك ياتي الى الناس وهم جميع متعارفون متحابون فلا يزال ينخر فيهم حتى يفرق جمعهم ويشتت كلمتهم ويوقع التناحر بينهم هذا مفتاح شر مغلاق خير والاول عكسه والنبي بشر من كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر هذا يجعل المسؤوليه عظيمه امامنا جميعا دعاه عاملين مصلحين في المساجد في المؤسسات في الجامعات في النوازل والمحن هل نحن مفاتيح خير مغاليق شر ام العكس فلا بد وصيه مسعود لها خصوصيتها لأن النبي قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد المسعود مسعود هذا إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالأنات والتؤدة فإن فإنكم إن تكونوا فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث المقداد الأسود إن السعيد من جنب الفتن قالها ثلاثا السعادة أن يجنبك الله الفتن إن السعيد من جنب الفتن وهذا يشمل فتن الشهوات المحرمة وفتن الشبهات المضلة سعيد من جنب هذه الفتن وقال صلى الله عليه وسلم أما إنه ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي ما معنى الحديث معنى الحديث أنه في زمن الفتن يستحب الخمول أن لا يكون الإنسان نشيطا في نشر الفتن بالمقالات السيئة والعبارات الخبيثة والأفعال الزميمة القاعد خير من القائم لأنه القائم سريع الحركة أسرع من القاعد والقائم خير من الساعي هكذا حذر النبي أمته من الفتن وويلاتها وسار على هذا أصحابه الكرام.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 اعتنى العلماء بهذا الباب من العلم فما من كتاب من كتب السنة إلا وأفرد المصنفون فيه بابا في هذا الأمر باب الفتن وبينوا فيه الأحاديث النبوية التي تقي صاحبها بعد توفيق الله الفتن ومن المعاصرين كتب الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله رسالة صغيرة جزءا صغيرا في آثار الفتن طيبة في بابها جيدة في موضوعها مختصرة فيها إشارات فذكر أن لهذه الفتن اثارا منها انصراف الناس عن العبادة وحتى أقرب المعنى ربما اعتاد أهل مسجد على قراءة جزء من القرآن بعد صلاة الفجر وجاءوا إلى المسجد يحدثون أنفسهم بهذا فيقوم إنسان يقول كلمة ويرد عليه آخر ويحصل اشتباك بين اهل المسجد وتهارج يستمر إلى نصف الساعة فيذهب هؤلاء وقد فاتهم قراءة ما كانوا يقرؤون من القرآن بسبب هذه الإشكالية اشتغال الناس عن العبادة في جو الفتن إن كان شهوات أو كان شبهات ربما سهر أرباب الشهوات أقول والشبهات خاصة في زمان الشبكة العنكبوتية والمواقع والفيسبوك سهرا طويلا يسمع هذه المقالة ويقرأ هذا المنشور ويتابع تلك السلسلة و ولا ينام إلا قبيل الفجر فلا يصلي الفجر في الجماعة والمسكين المخذول يظن أنه يجاهد في سبيل الله ربما عزى نفسه وقال شغلنا عن الفجر أننا نذب عن الإسلام ونجاهد في سبيل الله لا هذا من التلبيس انشغال الناس عن العبادة كم من انسان صادق يقول لك بحسره عظيمه كنت اختم في ثلاثه ايام وبعد ان جاءت المقالات المتنوعه والافكار المختلفه صار عهدي بالقران قديم كنت محافظا على الاذكار النبويه في مدخلي ومخرجي والان ضيعتها كنت مواظبا على زياره ابوي والاحسان اليهما والان لا وقت بأنني ادعى إلى لقاء هنا والى إشكال هناك ضاعت مني كثير من أبواب الخير ولذلك صح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله عبادة في الهرج كهجرة إلي الهرج اختلاف الأمور والقتل والفتن عبادة في الهرج كهجرة الي الذي يشغل نفسه بالطاعات والأذكار والعلم والتعليم أيام الفتن كالمهاجر إلى رسول الله كالمهاجر إلى رسول الله فعلينا أن نعي هذا والعقل والمنطق الصحيح يوجب على المسلم أيام الفتن أن يزيد في الطاعات هذا عكس للقضية أنا الآن بحاجة إلى تقوى الله لأميز بين الخطأ والصواب والحق والباطل يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا فهذا من الآثار انصراف الناس عن العبادة فضيعوا الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نقاش ومراء وجدال وخصومة تضيع عليك صلاة العصر صلاة العصر التي جاء في الصحيح أن النبي قال فيها من ترك العصر أو ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله كأنه فقد أهل مال كلهم خصوبه وجدال وبراء الاثر الثاني من اثارها انصراف الناس عن طلب العلم والعلماء المشغولون بالفتنه لا وقت لديهم لمجالسه العلماء لا وقت لديهم لسؤالهم بل يفرون ويبتعدون بل ربما وصل الامر بهم بهؤلاء المفتونين إلى الطعن فيهم والحط من أقدارهم لو فاتوا ساكت مع مع مثلا بس لكن الخطورة وين أن يقعوا في أعراض أهل العلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا وهذا أسلوب خطير ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وهذا إلى هذا الحد منشور عند الناس لكن تتمه الحديث ويعرف لعالمنا حقه ليس منا ليس من طريقتنا وليس على هدينا وليس على سنتنا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه تبرأ النبي من هذا المسلك اقول وربما وصل الأمر إلى الطعن وقد ذكر الشيء عبد الرزاق في هذه الرسالة القيمه أن جماعة جاوية الحسن البصري الذي كان إمام أهل البصرة في زمانه إمام في العلم والعمل جاؤوه أيام الحجاج قالوا ما تقول في هذا الطاغية الظالم الذي سفك الدماء وقتل الابرياء وفعل وفعل قال ما اراه الا عقوبه من الله عز وجل سلط علينا بذنوبنا فلا تستقبلوا عقوبه الله بالسيوف واصبروا ولا تقتلوا انفسكم ولا تريقوا دماء المسلمين فخرجوا من عندي وهم يقولون لن نسمع كلام هذا العلج تعرف من يقصدون بالعلج الحسن البصري علج والعلج هو الرجل من من العجم الشديد القوي الذي لا فهم عنده لن نسمع كلام هذا وذهبوا وكان هذا في فتنه عبد الرحمن بن اشعث وخرجوا على الأمة وقتلوا جميعا فلا الإسلام نصروا ولا على أنفسهم أبقوا والآن ما ايسر إسقاط العلماء عند بعض الشباب والناشئة بكلمة عابرة بعبارة جارحة لأن الفتنة لا تقوم إذا كان للعلماء كلمه لكن إذا غيب العلماء جاءت بعد ذلك فتن التكفير والتفجير والتبديع والتفسيق بغير حق ولا برهان هذا من الآثار طلب العلم تهجر حلق العلم تهجر مدار مدارسة العلم العلماء الربانيون الذين يربون الشباب على العمل بالدين ومكارم الأخلاق ينصرف الناس عنهم إلى آخرين إلى أحداث أسنان يسبون ويشتمون ويقعون في أعراض أهل العلم هذا من الآثار الخطيرة ثالثا من آثارها تصدر السفهاء إذا غيب العلماء وابعد العلماء عن دورهم الريادي من يبقى للأمة يتصدر من لا علم عنده ولا درايه ولا رويه فيتعب الخلق ويشقي الناس وجاءت اثار كثيره ان البركه في اكابركم لانهم تعدوا فتره الفوره والحماسه وصار عندهم من الرسوخ في العلم والنظر الثاقب ما يؤهلهم لقياده الامه فهذه آثار خطيرة على الناس أن يتعقلوا وعلى الناس أن يعلموا وعلى الناس أن يتفهموا حفاظا على الديانة حفاظا على الدماء حفاظا على الأخوة الإيمانية وللآثار بقية نسأل الله تعالى أن يعيذنا من الفتن وقد كان رسول الله يقول لأصحابه استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن يقولها ثلاثا استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويقول الصحابة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وجمعية أنصار الخيرية التي لها عناية كما هو مذكور في خطاباتهم لنا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 اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر ولا تجعلنا مفاتيح للشر مغالق للخير اللهم اشغلنا بطاعتك واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على طلب العلم النافع ومجالسة أهل العلم الطيبين واقذف في قلوبنا توقيرهم وتبجي لهم يا ربنا اللهم نعوذ بك